اصحاب الجنه الذين خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصين الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سَنَةً قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا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 وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِيدَانِ لِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وهما يستغيثان الله ويليك آمين ان وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا الا اساطير الاولين الا كََّذنَ حَقَّ لَيهِمقَملُ فيِي أُمَ مِنْ قَدَ خَلَت مِن قَبلهِم قَد خَلَت مِن قَبللهِم مِنَ الجِّ وَإِس إِهُ كَوا خاسِرين وَلِنْكُلّ دََجَةٌ مَِّا عَمِلُ وَلوفِيَهُم أَعمَالَهُم وَهُم لا يُظْلَمُون وَيَوْمَا يُعْرض الذيينَ كَفَرُوا عَلََّّ لِأَذهَابِتُم طَيباتاتِِكُمْ فِي حياتاتِكُ مُدُّنْيَا فِي حياتاتِكُْ مُُّنْيياَا وَسْتَمتَةُ بِهَاب فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ وَبِمَا كنتم